50 languages. توتشك رايره 88 88 س الشوة نسخابم رج ش غاقب لم يريد ابني أن يلعب بالدميا لم يريد ابني أن يلعب بالدمية فوتبول ي فيياغ لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم سي شخا روسا شخمت لم تولت زوجتي ان تلعب معي شطرنج لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج سي جالخىر ققو حاكو قونخو فياغخپ لا يقوم بنزهه اراد أولادي. أن لا يقوم بذها أم ق أخن فغخب لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يب الغرفة آخر ج فغخب لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم. عش شتوغو هوشخو خوشتوغغب لم يسمح له ان ياكل ايس كريم لم يسمح له ان ياكل ايس كريم. عش شوكولات هوشخو خوشتوغغب لم يسمح له ان ياكل شكولاتة. لم يسمح له ان ياكل شكولاتة. عش خش خش تو غغب لم يسمح له ان ياكل بمبون. لم يسمح له ان ياكل ملبس س زغرش ايغون سفيتو سمح لي ان اتمنى لي شيئا س قزيفاز شيفجين سفيتو سمح لي ان اشتري لي ثوبا سمح لي ان اشتري لي ثوبا س شوكولات كونفيتور شتن سفيتو سمح لي ان, أن اخذ لي حبه و خالاتم توتن وشيشونو هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطياره و سماجشم بيو هل سمح لك ان تشرب بيره في المستشفى هل سمح لك ان تشرب في المستشفى هو حجاشم هر زجبب و فيطاع هل سمح لك أن تدخل معك الكلبة إلى الفندوق؟ هل سمحلك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ غبصففقم جلت بر وورامم تنخو في في العطلة المدرسية كان يسمح الأطفال؟ يبق في خارج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا آخر بر ش شجج في <تصفيق> تغ كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء كان يسمح لهم أن يلعب طويلا في الفناء. اخر بري شسنخو في <تصفيق> توغخ كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا